وَإِذَا غَابَتْ قَرْضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَتِهِ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِفَ لَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظُو وَهُمْ رُقُودَ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 إلى المدينة فلينظر, فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلقف ولا يشعرن بكم أحدا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 تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضرا من سندس واستبرق من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم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 جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني أنا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها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 أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند إِذَ رَبِّكَ ثَوَابٌ وَخَيْرٌ أَمَلَّ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِلْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّ اللَّهُ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَوَاهٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجَّأَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوَضَعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَا ذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إلَّا أَحْصَاهَا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 وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا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 واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بِآيَاتِ ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكما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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَاهُ تَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبَاءٌ فَلَمَّا جَوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غُدَاءً أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَاءٌ قال أرأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه وما أنسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ ثُمَّ تَبَدَّعَ عَلَى آثَارِهِمْ قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِنْ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 ويستخرجا أنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا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 قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا لا ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ودما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال فخو. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا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 انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم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 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن